مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم. يا أمتي والحزن يعصرني على ما الانحنى ما بعد رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبريا. يا أمتي والحزن يعصرني. على م الانحناء ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبرياء لو كان يسعفني البكاء لمت من فرط البكاء يا أمتي هل يصبح الأعداء يوما أصدقاء رباه ماذا قد دهانا كيف ذل الأنقياء لك أنما الأمجاد شيدت دون ما بذل الدماء. فيا زماني الساعة وذكر زمان الأقوياء كم جل جل الحق المبين وطاف أنحاء الفضاء. فيا زماني الساعة وذكر زمان الاقوياء كم جلجل الحق المبين وطاف انحاء الفضاء كم طهر الاسلام اجسادا وجمعها الاخاء السقم دب امه تركت دروب الانبياء لو يعلم الوسنان منا ان في التقوى شفاء لاستيقظ الليث الهصور وسار في جيش الفداء قم يا رعيل اليوم وارفع ما تهدم من بنا هذه مصيبة أمتي ولعلنا نجد الدواء بميا رعي إلى اليوم وارفع ما تهدم من بنا هذه مصيبة أمتي ولعلنا نجد الدواء إن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 والحزن يعصرني على ما الانحنى ما بال رحلتك انتهت وخلعت ثوب الكبرية